وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ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 "'Tabarak الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك "'جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثبورا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُ ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّ جنة الخلد التي وعد المتقون قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا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 فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا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 وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَقَدِمْنَا جعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة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 وَنَصِيرا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلا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 أولئك شر مكنا وأضلوا سبيلا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فَقُل نَذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَضْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً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 فَرْنَا تَتْبِيرا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كانوا لَا يَرْجُونَ نشورا وَإِذَا رأوا لا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب ضَلُّ سبيلا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَانَ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يعقلون إِنْ هم إِلَّا كالأنعام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 قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا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 ما خلقنا انعامه ونسقيه مما خلقنا انعامه واناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا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 وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظهيرا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا مبشرا ونذيرا قل ما الْعَلِيُّ عليه من أجر إلا من شاء مِنْ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرحمن وَإِذَا قيل له للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُ نُفُورًا في بروجا وجعل فيها سراجا. تبارك الذي جعل في السماء برجو وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمر وهو الذي الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لمن لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ لِمَنْ أَرَادَ أَن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 إن عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقر ومقامة والذين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 ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا لَبَتَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَ صَالِحٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سِيَأَتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنات مستقر ومقاما قل ما يعبو بكم ربي لولا دعاءكم قل ما يعبو بكم ربي لولا رَذَبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ